أذالك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الورثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قراد مكين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 ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وَإِنَّ عَلَى ذَهَابِهِ لَقَادِرُونَ فَإِذَا شَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ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 بشر مثلكم يريد يريد أي يتفضل عليكم ولو شاء الله لا أنزل ملائكة تم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 فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلِ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزلِينَ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 كلما جاء أمة الرسول أكذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون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 وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الرَّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إني بما تعملون عليم وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَضِيحٌ فَذَرهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حين أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَادِّعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ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 والذين يؤتون ما ماءاتا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها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 بل آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألوهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإن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 ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعملون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون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 قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي وينيت وله اختلاف الليل والنهار أَفَلَا تعقلون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 لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا, إن هذا الا اساطير الاولين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 سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه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 مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَا يَعْلُونَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ صُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تليني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين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 فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خالدون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 قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ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 فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم, وكنتم منهم تضحكون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 أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خلقناكم عَبَثًا وَأَنَّاكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الكريم